لو سمحتي ودي اسالها عن عيونك عن عيونك من هو علم هل لا ما تخون الا عيونك لو سمحتي لو سمحتي أود أسألها عيونك عن عيونك منه علمها الفلاك وإنها لا ما تخون إلا تذكرين تذكرين وردة وفاء في زرعتها هنا بين الطلوع وحلفت لك لا ما اخونك لو خانت عيوني وعيونك أسرار الحكي من غيرها ما أسمع حكي وعيونك أسرار الحكي من غيرها ما أسمع حكي يمكن أوراد وصور أكتبها يوم وانسى يوم اكتبها يوم وانساها يوم إلا أنت منساك لنسى سا الحكي وعيولك أسرار الحكي من غيرها ما اسمع حكي وعيولك أسرار الحكي من غيرها ما اسمع حكي يمكن يمكن اورق صور اكتبها يوم ونسى يوم اكتبها يوم ونسى يوم الا انت من ساكن لننسى الحكي ليل وشتاء ولقاك ما بين الأنامل بحر الحبر وذرا على الصفحة لقاء ليه أجمعك ليل وشتاء ولقاك ما بين الأنامل بحر الحبر وذرا على الصفحة لقاء اجمعيني واجمعك واحلف اني مخدعك اجمعيني واجمعك واحلف اني مخدعك تذكرين تذكرين وردة وفاء انت زرعتها هنا بين الظلول وحلفت لك لا لو خانت عيونك لو خانت عيونك عيونك يا دنيا اذا يا زينا الدنيا إذا لون الشفقة أمسم شفايفها ولا بغير شايفها وإذا وحدي حكمت الليل إذا غطى شعرها الليل وإذا وحدي حكمت الليل إذا غطى شعرها الليل يا زينا إذا لون الشفقة أمسى بشفايفها ولا بغير شايفها يا زيناء الدنيا إذا لون الشفقة أمسى بشفايفها ولا بغير شايفها وإذا وحدي حكمت الليل إذا وحدي حكمت الليل إذا غطى شعرها الليل أنا بجمع لها أوراق وأنا بكتب لها أوراق أنا بجمع لها أوراق وأنا بكتب لها أوراق اذا ناموا بقى احساس انا بجمع لها اوراق وانا بكتب لها اوان انا بجمع لها اوراق عيون منه علمها الهلاك وإنها لا ما تخون إلا تذكر